واشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حقا تقاتي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلق من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واعتقوا الله الذي تساءلون بي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 إلا العلم إذا ازداد يغلى وصاحبه يعلى قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أوتوا العلم درجات الذين آمنوا وأوتوا العلم أعلى درجات من الذين آمنوا وليس لهم علم وأعبدوا الناس أخشاهم لله وأخشاهم لله أعلمهم بالله قال الله عز وجل إنما يخشى الله من إباده العلماء إنما يخشى الله من إباده العلماء العلماء هم الذين يخشون الله فمن هؤلاء العلماء الذين امتازوا وتميزوا وفضلوا على باقي الناس بعلمهم، فما هو هذا العلم؟ أروى ابن ماجه بسند صحيح عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم قوله فريضة أي التوحيد والواجبات والمنهيات اختصارا هذا التعريف. وقد أخرج المروزي بسند صحيح أن إسحاق بن راهوية قال يلزمه طلب علم ما يحتاج إليه في وضوئه وصلاته وزكاته وكذلك الحج إن كان له علم وغير ذلك وما وجب عليه في ذلك لم يستأذ أبويه في الخروج إليه وما كان منه فضيلا لم يخرج إلى طلبه إلا بعد أن يستأذن والديه وقوله فريضا أي المعلوم من الدين بضرورة الذي لا يعذر فيه جاهل بجهله. يقول سفيان بن عيينة سمعت شعفر بن محمد يقول وجدنا علم الناس كله في أربع أولها أن تعرف ربك والثاني أن تعرف ما صنع بك والثالث أن تعرف ما أراد منك والرابع أن تعرف ما تخرج به من ذنبك التوحيد والعبادات والمحرمات اختصارا لا يعذر فيه جاهل بجهله. <تصفيق> وروا مسلم في صحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن بطأ بأمله لم يسر به نسبه الذي يخرج في طلب العلم في سبيل الله يخرجوا في سبيل الله وروى الشيخان في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقومه به آناء الليل وآناء النهار ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار لا حسد ليس الحسد المعلوم الذي يأكل الحسنات إنما الحسد المراد به هنا الغبطة بما عند أخيك أن تغبطه في قرآنه لكن قال يقوم به آناء الليل وآناء النهار يتلوه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 قال آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق أن ينصر به دين الله ينفقه في سبيل الله في سبيل الدعوة في سبيل الجهاد يصد به أعداء الله وآتاه الله الحكمة قال الله عز وجل ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا الحكمة هي السنة قال الله عز وجل وأنزى الله عليك الكتاب والحكمة الكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة الحكمة أيضاً كل قول ينفع الناس في دينهم ودنياهم ولا يخالف الشر كل قول ينفع الناس في دينهم ودنياهم ولا يخالف الشر فهو حكمة ومن لم يكن عالما أو متعلما فماذا يكون فقد روى الترمذي وابن ماجة بسند حسن عن أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن الدنيا ملعون وملعون ما فيها إلا ذكر الله وما ولاه وعالم أو متعلم الدنيا كلها إلا ذكر الله عبادة طاعة ما ولا أمر بمعروح ناهي عن المنكر عالم متعلم أو عالم متعلم إن لم تكن من هؤلاء فماذا ستكون وإن طالب العلم تحف به الملائكة وتستغفر له الحيتان في البحر والنمل في جحورها وكل أهل السماوات والأرض يستغفرون ويصلون على طالب العلم فقد روى الحاكم والطبراني بسند صحيح عن زبر بن حبيش قال جاء رجل من مراد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء رجل من مراد يقال له صفوان بن عسال يقال له صفوان بن عسال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد متكئ على برد له أحمر فقال إني جئت أطلب العلم فقال مرحبا بطالب العلم إن طالب العلم تحف به الملائكة وتظلله بأجنحتها فيركب بعضها بعضا حتى تعلو إلى السماء الدنيا حبا لما يطلب وذكر الحديث الذي هو في مسح الخفين لا تحف به الملائكة فيركب بعضها بعضا زحام فرحا بهذا ورضا بهذا طالب العلم الذي يطلب العلم الشرعي وعن جميل ابن قيس أن رجل جاء من أهل المدينة إلى أبي الدرداء وهو بدمشق، فسأله عن حديث فقال له أبو الدرداء ما جاءت بك حاجة ولا جئت في طلب التجارة ولا جئت في طلب الحديث فقال الرجل بلى فقال له أبو الدرداء أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يخرج. في طلب العلم إلا وضعت له الملائكة أجنحتها إلا وضعت له الملائكة أجنحتها وإنه يستغفر لطالب العلم من في السماوات ومن في الأرض حتى الحيتان في البحر وإن العالم وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. إن العلماء هم ورثة الأنبياء. إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، ولكنهم ورثوا العلم. فمن أخذه أخذ بحظ وافر. الحديث رواه أحمد بسند حسن قال وإمنه لا يستغفر لطالب العلم من في السماوات والأرض. الله عز وجل يستغفر لطالب العلم الملائكة الحيتان النمل الدواب البهائم كلهم يستغفرون لطالب العلم وروى الترمذي والطبراني بسند صحيح عن أبي أماما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير معلم الناس الخير وهم العلماء الربانيون العاملون يعلمون الناس الخير بل إن طالب العلم مرزوق من تكفل به فقد روى الترمذي والحاكم بسند صحيح عن أنس قال إن أخوين كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحدهما يحضر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومجلسه وكان الآخر يقبل على صنعته فقال يا رسول الله إن أخي لا يعتني بشيء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك ترزق به وهناك فرق بين طالب العلم وبين العابد الذي يجلس للعبادة فمن يكفره أعبد منه الذي يكفر العابد أعبد من العابد عكس طالب العلم فإنه مرزوق فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلعلك ترزق به وفضل العلم خير من فضل العبادة ونعني بالعبادة التطوع والنوافذ فقد روى الطبران والبزار بسند حسن عن حذيفة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع فضل العلم خير من فضل العبادة وقد أخرج الفسوي يعقوب الفسوي بسند حسن عن عبد الله ابن مسعود قال أغدو عالماً أو متعلماً ولا تغدو إمعة بين ذلك قال أبو يوسف قال أهل العلم الإمعة أهل الرأي أهل الرأي الذين يعملون عقولهم خارجنا الصيد هؤلاء هم الإمعة وما أكثرهم أغدو عالماً أو متعلماً ولا تغدو إمعة، هم أهل الرأي. وأخر شيء أيضاً يعقوب الفسوي بسند صحيح عن عمر ابن عبد العزيز الخليفة العادل قال إن استطعت فكن عالما، وإن لم تستطع فكن متعلما، وإن لم تستطع فأحبهم. وإن لم تستطع فلا تبغضهم فأحبهم إن لم تكن طالبة علم أو عالمة أحب العلماء ولا تبغضهم يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه أحب الصالحين ولست منهم لعل أنا لبهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواءا في البضاعة وحب الصالحين ولست منهم لعلي أنالوا بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي ولو كنا سواءا في البضاعة في هذين البيتين أدب وتقوى وخلق من الإمام الشافعي وتواضع أيضا يحب الصالحين ومن أصلح من العلماء وقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن الزهري قال خير ما عبد به الله الفقه من يجلس يتفقه يتعلم أعبد من غيره خير ما عبد الله به الفقه لم يعبد الله بمثل الفقه وأخرج ابن عبد البر عن عبد الله بن وهب قال كنت عند الإمام مالك فجاءت صلاة الظهر والعصر وكنت أقرأ عليه وأنظر في العلم بين يديه فجمعت كتبي وقمت لأركع فقال لي مالك ما هذا قلت أقوم لأصلي قال إن هذا لا عجب. فما الذي قمت إليه بأفضل من, من الذي كنت فيه إذا صحت النية فيه إذا صحت النية فيه طلب العلم والفقه وطلب العلم ليس للصغير فقط بل للكبير والصغير على السواء وإن كان الصغير أثبت من الكبير ولكن ليست قاعدة فإن الإسلام جاء والصحابة كبار فحفظوا القرآن وعملوا وجاهدوا وسادوا وقادوا ورادوا الأمم صدق وإخلاص وإن كان الصغير أثبت كما أخرج الخطيب والخطيب هو حافظ المشرق البغدادي المتوفى سنة ثلاثة وستين وأربعمائة أخرج الخطيب عن الحسن البصري يعني. قال طلب العلم في الصغر كان نقش على الحجر كلكم يقولوا وهي للحسن البصري وهذا ليس قاعدة فإني قد رأيت في البلد الحرام من يطلب العلم من إخواننا الأعاجم وضياض لحيته أكثر من سوادها إخواننا العجم يقولوا أمي بن الصلت إن الغلام مطيع من يؤدبه ولا يطيعك كالتأديب والرأس أشيب إلى حد ما الشباب أطيع وخير مثال هذه الوجوه النيرة المشرفة أغلبها شباب ويقول سامق البربري قد ينفع الأدب الأحداث في مهل ولا ينفع عند الكبرة الأدب إن الغصون إذا قومت اعتدلت ولن يلين إذا قومته الخشب الكريم يستعصي دائما ولكن الشباب أطيع وفي وفي طلب العلم قصص، فقد خرج هشام بن عمار شام بن عمار متوفى سنة 45 ومئتين هشام بن عمار هو تلميذ الإمام مالك وهو شيخ الإمام البخاري فهو تلميذ إمام وشيخ إمام قال خرجت صغيرا أطلب العلم فأتيت الإمام مالك فقلت له حدثني فقال اقرأ فقلت حدثني فقال اقرأ وكان من أسلوب الإمام مالك أنه لا يحدث ولكن ينصت إلى طالب العلم يصححه وهذا الغلام لا يدري هشام بن معمر فقال حدثني فقال اقرأ فقال لغلامه الإمام مالك قم فجلد خمسة عشر صوتا فجلده فبك هشام بن عمار وقال لما تجلدني بغير جرم والله لا أستحلك أبدا فقال إمام مالك ولما قال جلتني بغير حق فقال وكيف أستحل ذلك قال أن تحدثني بكل صوت حديثا فحدثه الإمام مالك ثم قال هشام يا شيخ قم فاجلدني وحدثني بكل صوت حديث لا إله إلا الله ما عز طلب العلم بهذه الطريقة وخرج البقي بن مخلد بن يزيد الأندلس من الأندلس في رحلاته إلى المشرق بقي بن مخلد متوفى سنة ست سبعين ومائتين قال فجئت بغداد فوجدت الناس في المسجد حول يحيب المعين المحدث قاموس المحدثين قال فسألت عن هشام بن عمار فقال هو ثقة قال فسألته فقال هو ثقة أكثر من ثقة قال فسألت عن الإمام محمد وكان في أيام المحنة الإمام محمد لم يخرج من بيته أكثر من عشر سنوات لم يشهد جمعة ولا جماعة تحت الحصار في بيته تحت الإقامة الجبرية قال فدلوني على بيته قال فأتيته فضربته الباب فقال من؟ قال رجل جئت من الأندلس قال ما حاجته؟ قال العلم قال انظر إلى الشرط قال فقال لا تأتيني إلا في صورتي متسول قال فحدثني فحفظ قال وجئت من الغد قال فحدثني قال وجئت من الغد قال حتى حفظت 300 حديث ما عز طلب العلم بهذه الطريقه قال ثم خرج الإمام أحمد بعد النحن إلى المسجد قال فأتيت والناس عليه زحام قال فأخذت منه وعاد البقي ابن مخلد إلى الأندلس انتفع به خلق كثير يقول ابن حزم ابن حزم صاحب المذهب الخامس الظاهري المتوفى سنة ستة خمسين واربعمائة يقول ليس هناك من صنف أفضل من بقي ابن مخلد في مسنده مسند بقي ابن مخلد هو مصنف ومسند في آن واحد فقد أخذ أكثر عن أكثر من ألف من أربعمائة وألف صحابي ثم رتبها على المسند ثم صنفها على بواب الفقه كل صحابي على باب الفقه رتبه هكذا فكان مسندا ومصنفا فهو أوسع من مسند الإمام أحمد ومصنف ابن أبي شيبا أين هذا المصنف أين هذا المسند يقول الذهبي المتوفى سنة 48 و700 قال وعندي من مسنده مجلدان لا أثر لهذا المسند ويقول ابن حزم وليس هناك أفضل من تفسيره أبدا حتى تفسير ابن جرير الطبري جامع البيان الطبري متوفى سنة عشر وثلاثمائة ففسر قبله بقي بن مخلط يقول ابن حزم تفسيره أفضل من تفسير ابن جرير اللي هو المعتمد في التفسير أم التفسير مع ذلك تفسيره أفضل هكذا يقول ابن حسن كان بقي ابن مخرد عالما عاملا مجاهدا بل جاهد وقاتل في أكثر من سبعين موقعه عالم مجاهد رحمة الله عليه من بلاد القيروان خرج من يطلب العلم عبد الله بن فروخ الخرساني القيرواني مولود في خمسة عشر ومئة للهجرة بتقدم ووفاته كانت ست وسبعين ومئة للهجرة خرج معارف, معارف قيه البهلول بن راشد وعبد الله بن غانم إلى المشرق قال عبد الله بن فروخ وهمي وأملي أن ألتقي بالأعمش الأعمش سليمان بن مهران المحدث المتوفى سنة 4800 الكوفي قال فإلى به اعتزل الناس لا يحدث في بيته إلى أجل ذكره قال فكنت أختلف إلى بيتي لعل ألقاه قال فما استطعت وفي يوم أنا بين أمام بيتي خرجت جارة فقالت ما لك أمام بيتنا فقلت رجل غريب من المغرب فقالت هل مررت بالقيروان فقلت أنا من أهلها فقالت أتعرف ابن فروخ قلت أنا ابن فروخ قالت أنت عبد الله قال نعم أنا عبد الله وكانت رضيعة له في القيروان بيعت في العراق فاشتراها الأعمش فدخلت إلى الأعمش فذكرت له ذلك فقربه قال وسكنت بيتا قبالة بيتي وكنت أخذ الحديث عنه وحدي حتى قضيت إربي، ثم ذهب إلى أبي حنيفة، أبي حنيفة متوفى خمسين ومئة للهجرة. قال: وأنا في بيته فسقطت علي آجرة فشجت رأسي فسال دمي فقال: الأرش أم الحديث؟ فقلت بل الحديث، فأخذت عنه مقابل هذه الشجه ثلاثمائة حديثة. هكذا كان يطلب العلم ثم أخذ عن أبي حنيفة ودون عشرة ألاف مسألة فقهية وعاد إلى القيروان فانتفع به خلق كثير ابن فروخ هذا كان له دكان تجارة اسمعوا يا طلاب العلم كان له دكان تجارة إذا أعطي الجند أعطياتهم ورواتبهم في ذلك اليوم أغلق دكانه ورعا يقول الإمام سحنون الإمام سحنون ولد سنة ستين ومئة للهجرة وفاته كانت أربعين ومئتين صاحب المدونة يقول اختلف عبد الله بن فروخ وعبد الله بن غانم في مسألة فسأل ابن غانم ابن فروخ إذا كان الأمير على غير عدل وولاك أتقبل أي جعلك في وظيفة أتقبل والامير يحكم مما أنزى الله ولكنه على غير عدل فقال ابن فروخ لا فقال ابن غانم نعم يجوز فأرسل بالمسألة إلى الإمام مالك فلما نظر في المسألة قال أصاب الفارسي وأخطى العربي الفارسي عبد الله بن فروخ قال لا وأخطأ عبد الله بن غان قاضي القيروان لا إله إلا الله يقول إمام مالك ف ابن فروخ هذا فقيه أفريقية ويقول في البهلون مراشد وهذا عابدها ويقول في عبد الله بن غان وهذا قاضيها ودع ابن فروخ في آخر سنة من حياته إلى الحج وقابل وجلس مع الإمام مالك فلما جلس حوله سأل طلاب العلم الإمام مالك فوجه السؤال إلى ابن فروخ فأجاب فنظر الطلاب إلى الإمام مالك فقال هو كما قال هو كما قال أي أصاب ابن فروخ وعاد في طريقه إلى القيروان فوافته المنية في مصر فلما قدم مصر فرح به المصريون أي ما فرح ليه لأنه أتى بعد وفاة الليث بن سعد الذي توفي سنة خمس سبعين ومئة وابن, وابن أبي لهيعة أيضا في نفس السنة لعله يعوض الشيخين فوافته المنية ودفن قربهما يقول عبد الله بن وهر عهدت على نفسي ما زرت المقبرة إلا وزرت ابن فروخ ودعوت له هكذا كان يطلب أولئك العلم وطلب العلم بأدب وبحرص فقد أخرج الدارمي وابن أبي شيبة بسنة صحيح عن سعيد بن جبيح يقول كنت أسير مع ابن عباس في طريق مكة ليلا فكان يحدثني فأكتب الحديث في واسطة الرحل حتى أصبح فأكتبه واسطة الرحل على ابناء يحدثه ليلا فيكتب الحديث ما عز طلب العلم هكذا وذكر عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح عن صالح بن كيسان قال اجتمعت وأنا والزهري ونحن نطلب العلم وكنا نكتب السنن ما جاء عن نبي صلى الله عليه وسلم قال فقال الزهري نكتب ما جاء عن الصحابة فإنه سنة فقلت ليس بسنة فلا نكتبه فكتب ولم أكتب فأنجح وضيعته الإمام الزهري كتب عن الصحابة ففاق وهو الذي جمع السنة كانوا يكتبون يقول الإمام سحنون رحمه الله العلم صيد والكتابة قيد لابد أن نقيد العلم والعلم أمانة عن الثقات فقد كان الصحابة يتحرون أن يروون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم خوفا من أن يقعوا في خطأ فقد روت الدارمي بسند صحيح عن ربيع بن يزيد قال إن أبا الدرداء كان يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إذا فرغ قال اللهم إن لم يكن هكذا فك شكله وروى ابن ماجه بسند صحيح عن محمد بن سرين يقول كان أنس بن مالك يحدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فإذا فرغ قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واخرج الخطيب أيضا عن مصروق عن عبد الله مصروق تلبيد عبد الله بن مسعود قال كان يحدثنا يوما فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ثم أرعد وأرعدت ثيابه قال أو نحو هذا أو شبه هذا أرعدت ورعدت ثيابه فرقا خوفا خشية امانة العلم امانة علم الدين امانة فكانوا على قدر من الخلق ومن الاداب ومن الامانة حفظوه فحفظهم الله وللعالم اداب وللمتعلم اداب يجب أن يتحلى بها يقول علي بن أبي طالب تعلموا العلم فإذا علمتم فاكذموا عليه ولا تشوبوه بكذب ولا بلعب فتمجه القلوب تعلموا العلم فإذا تعلمتم فاكذموا عليه ولا تشبوه أي لا تخلطوه بكرب ولا بلعب فتمجه القلوب يقول الإمام الشافعي رحمة الله عليه المتوفى سنة أربع يقول سألت وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي وكي بن جراح شيخ المتوف سنتسبه نسئين ومع شيخ الإمام الشافعي سألهم سألت وكي عسوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم لأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي وأخرج الفسوي وابن أبي شير بسند صحيح قال الشعبي قال صلى زيد بن ثابت على جنازة ثم قربت له بغلة ليركبها فأتى ابن عباس فأخذ بركابه فقال زيد خلي عنك يا ابن عم رسول الله فقال ابن عباس هكذا يفعل بالعلماء والكبراء ثم إن زيد كافى ابن عباس على أخذه بركابه أن قبل يده عالم ومتعلم قبل يده وابن عباس أخذ بركابي شيخه زيد بن ثابت رضي الله عنهما جميعا هكذا كان الأدب والخلق بين العلماء والمتعلمين ولا بد على العالم أن يبلغ يبلغ من تلقاء نفسه فهي رسالة ورأى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغ عني ولو آي وحدث عن بني إسرائيل ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار بلغ عني ولو آي والذي له يبلغ العلم يخشى على نفسه من العذاب فهو كاتم للعلم فقد روى الطبراني بسند حسن عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ثم لا ينفق منه مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه قول عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم كذلك الذي يكنز العلم ولا يتحدث به لابد أن يحدث وأخرج الدارمي وابن أبي شيبة بسند صحيح عن شقيق قال خطب ابن عباس وهو على الموسم فكان يقرأ سورة البقرة فيفسر ويقرأ فما رأيت ولا سمعت كلام رجل مثله إني أقول لو سمعته فارس والروم والترك لاسلمت كان على الموسم أي أميرا على الحج فسَرَ سورة البقرة كلها في أيام الحج أخذ عنه من أخذ وذهب عنه من ذهب قال لو سمعته فارس والروم والترك لاسلمت يفسر سورة البقرة ترجمان القرآن حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما كانوا يحدثون الناس يبلغون العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أمان والذي يكتم العلم يأتي يوم القيامة ملجم بلجام من نار كما روى ذلك أبو داود والترمذي وابن ماجه وأحمد بسند صحيح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل علما فكتمه جاء يوم القيامة عليه لجام من النار كاتم للعلم يكتم العلم وروى الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة قال إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آياتان في كتاب الله ما, ما حدثتكم حديثا ثم يتلو قوله تعالى إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولاك يلعنهم الله يلعنهم اللائنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولاك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق وأن أخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم وإن أبا هريرة كان يلزم النبي صلى الله عليه وسلم شبع بطنه ويحضر ما لا تحضرون ويحفظ ما لا تحفظون أبو هريرة ما صاحب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أقل من أربع سنوات أسلم يوم فتح خيبر فتح خيبر السنة السابعة بيدسته، ومع ذلك كان أكثر الصحابة كان أكثر الصحابة رواية، فقد روى أكثر من خمسة آلاف حديث رضي الله عنه، وكان مجاهدا أيضاً، فقد جاهد حتى في الديلن بعد العراق، حتى لا يقال محدث فقط. قال يلعنهم اللاعنون قال عطاء تلعنهم كل دابة والجن والأنس وقال مجاهد إذا أجدبت الأرض قالت البهائن إن هذا لأجل عصاة بني آدم لعظ الله عصاة بني آدم كانوا يستغفرون لهم عند طلب العلم كما ذكرنا في أول الدرس يلعنونهم لماذا لأنهم كتموا العلم حفتهم الملائكة استغفرتهم الحيتان والنمل والدواب والملائكة الآن يلعنونهم جميعا لأنهم كتموا العلم ومن أتى الصلاطين يفتتا من العلماء يتقرب يفتتا مهما كان علم فقد روى أبو داود والترمذي والنسائي وأحمد بسند صحيح عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سكن البادية جفى ومن اتبع الصيد غفل ومن أتى السلطان افتت يقول قتادة وهو تلميذ أنس كما ذكر ذلك ابن عبد البر في الأذر قال العلماء كالملح إذا فسد الشيء صلح بالملح وإذا فسد الملح لا يصلح بشيء العلماء كالملح إذا فسد الشيء صرح بالملح وإذا فسد الملح لا يصلح بشيء إذا فسد العلماء الله الله على الدنيا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتعلم لغير الله فقد أخرج ابن ماجه وابن حبان والحاكم بسند صحيح أن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتعلم العلم لتباه به العلماء ولا لتمار به السفاه ولا لتحتاز به المجالس فمن دع على ذلك ف النار النار أسماء رنانة وأصوات طنانة ومنابر تسمعونها وترونها فالنار النار لا تتعلم العلم لتباه به العلماء ولا لتمار به السفهاء ولا لتحتاج به المجالس فمن فعل ذلك فالنار النار سأل عمر في أثر أخرجه الدارمي بسند صحيح سأل عمر عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال من أرباب العلم قال عبد الله بن سلام الذين يعملون بما يعلمون قال فما ينفي العلم من صدور الرجال قال الطمع طمع في الجاه طمع في الظهور الطمع في الوظيفة لن يصلح أمر العلماء وحال العلماء إلا عندما ترى العالم يقتات من كسب يمينه تراه جزارا حدادا فراءا نحاسا حد هكذا يقتات الدين والعلم ليس وظيفة إنما هو أمانة وأخرج الدارمي أيضا بسند صحيح عن أبي بن كعب قال تعلموا العلم وأعملوا به ولا تتعلموه لتتجملوا به فإنه يوشك أن يأتي زمان يوشك أن يأتي زمان يتجمل فيه بالعلم كما يتجمل الرجل بالثوب أو كما يتجمل الرجل بثوبه نعيشه هذا تعلموا العلم وأعملوا به ولا تتعلموه لتتجملوا به فإنه يوشك طالبكم زمان أن يتج يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. أبهات ترونها يقول عبد الله بن المبارك، عبد المبارك المحدث المجاهد، ولد سنة ثمانية عشر ومئة وتوفي سنة إحدى وثمانين ومئة. يقول يا طالب العلم بادر بالورع واهجر النوم واهجر الشبع يا أيها الناس وأنتم عشب يحصده الموت كلما طلع طالب العلم بادر بالورع واهجر النوم واهجر الشبع عبد الله بن المبارك أول ما بدأ يطلب العلم سمع بالربيع بن أنس الخراساني فإذا به وفي السجن فتحيل ابن المبارك حتى دخل السجن ليأخذ الحديث عن الربيع فأخذ عنه أربعين حديثا ما عز طلب العلم بهذه الطريقة يقول معاتبا الفضيل بن عياضة العابد المتزهد في أبيات أغلبكم يعرفها يا عبد الحرمين لو أبصرتنا لعلمت أنك في العبادة تلعب من كاد من كان يخضب خده بدموعه بدموعه من كان يخضب خده بدموعه فنحورنا بدمائنا تتخضبو في الجهاد والقتال رحم الله ابن المبارك وإن هذا الزمان هو زمان كتمان العلم وذهاب العلم وقبض العلم ورفع العلم فيه أمرات روى الشيخاني في حيهما عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن ويكثر الهرش قيل يا رسول الله من الهرش قال هكذا بيده فحرفها كأنه, كأنه يريد القتل يقبض العلم ما أكثر الجامعات والمدارس والمعاهد وما أكثر الجهل يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن مقترنين الفتن والجهل ويكثر الهرش انظروا من حولنا الهرش القتل القتل في المسلمين بين بعضهم البعض أساسه الجهل أساسه الجهل وروى الشيخاني أيضا في حيحما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويبث الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا يرفع العلم ويبث الجهل ما أدق هذه اللفظة يبث الفضائيات والأنترنات والصحف والمجلات يبث العلم ينشر نشر يبث بث الجهل قال ويشرب الخمر الخمر محمي بقوانين لا تتكلم هذا قانون يظهر الزنا على قارعة الطريق حسبنا الله ونعم الوكيل والله لنسألنا جميعا من يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر سكوت سكوت خوف خوف فأنجينا الذين يناون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب دعيس بما كانوا يفسقون هذا أوان رفع العلم روى الشيخان في صيحيهما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 خوفا من السلاطين لا يقولون الحق طمعا في الجاه في الظهور فسؤلوا فأفت بغير علم من الذي وأم هذه المكانة كفاءتهم أم ولاءتهم إن هذا لهو العلم الحق لكن هذا العلم الحق يحتاج إلى قوة تحميه، فإننا نحتاج إلى علم القوة، لا بد لنا من علم القوة موازنة مع علم العقل، فلا بد من علم الحق يهدي وعلم القوة يحمي. لماذا يراد لهذه الأمة أن تبقى هكذا دليلة؟ لماذا لا نملك الإرادة؟ لا نصلع سلاحنا حكرا على أدائنا هذا السلاح وهذه التقنية لا بد من علم الدين ليضبط علم القوة قال الله عز وجل وعدوا لهم مستطاط من قوة ومن رباط الخيل ترهبون بعدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم روى مسلم في صحيح عن عقبة بن عامر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي علم القوة يهديه علم الحق تعود هذه الأمة بإذن الله ولا بد من حاكم عادل وعالم ناصح وعامل مخلص فنعود بإذن الله ساد وقاد نحن أهل هذه الأمة أن تقود الأمة وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكون شهداء على الناس شهداء على الناس لعدالتنا هذه أمتنا وإني أختم هذا الدرس بأبيات تلخص هذا الدرس وأعتذر لمن سمعها من قبل العلم وحي الله قال ولم يزل صدقا وعدلا بالتمام كما نزل قال محمد خير الرسل قال الصحابة هم العدول بهم كمم ما دون ذلك فهو فضل قد فضل لا يهتدي من فاق فيه ولن يصل حتى ولو بلغ العنان إلى زحل أو غاص في البحر أو خرق الجبل إلا إلى بالوحي صدق وامتثل من غير فلسفة وصفصدة الجدل والبحث والتنقيب عن سبب العلل فالعلم بالتقوى وإخلاص العمل أو فهو منقلب يروح وينتقل نحو العدول من الرجال سيرتحل عند الثغور هناك تعرفه الرجل أو خلف قذبان الزنازل معتقل أو أجبروه على الإقامة بالمحل أولئك العلماء خذ منهم وسل واحذر سواهم من فتواهم حيل فالدين ليست تجارة أو للبدن اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك عميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك عميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يزداد الضغط عليهم على الحكومه يطلبوا من من اداره بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا بد من التثبت عن شيخك إن كان على عقيدة أهل السنة والجماعة ومنهاجها فليس العبرة بكثرة العلم إنما العبرة بصحة العقيدة والمنهج Yol sahəl, tabi dairin الأصل بهذه أن المسلم لا يرث الكافر وتارك الصلاة كافر بالنصوص لكن هذا المال يذهب إلى بيت المال فأين بيت المال الآن؟ أرى والله أعلم أنه يقسم بين ورثته والله أعلم تقول سألزام عائد فيه يحب ان وعليكم السلام وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وحبك الذي احببتني اجله روى مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب غضب ورفع صوت واحمرت عيناه فهذا سنة أقول ذلك لكي لا ينسى الذي لا يهم التي تعطي المال. أو تسدد المال فأنت تأخذ هذا المال مال مراف كما ذكرت أولا فإنك ترث أباك ماله وكل ما ترك فتأخذ مال فقط الذي لا يأخذ مال التأمين هو الذي يدفع مال تأمين ثم يأخذ أكثر مما دفع فذلك ربا أما أن يأخذ قدر ما دفع فقط جاز له فأنه استرد ماله أما الذي لم يدفع مالا في سنديق التأمين وجاءه مال فإنه يأخذ لا شيء عليه لأنه لم يدفع سابقا والله أعلم أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أن في ميناء الشواطئ وما لا ينسى لهذه الجمعيات من أحبك الذي أحبتني لأجله. السفر إلى بلاد غير المسلمين مشروطة بضوابطها الشرعية. إذا كان هذا العلم الذي تذهب لتأخذه يحتاجه المسلمون ضرورة ولا يوجد في بلادهم فذهب ولكن بشرط أن تحافظ على الدين. إذا كان هذا العلم الذي تطلبه في بلاد غير المسلمين يحتاجه المسلمون ضرورة ضرورة ولا أيضا لا يوجد في بلاد فاذهب وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث رواه النسائي وابنه أبو داود والترمذي في سند صحيح جليل عبد الله قال قال أنا بريوم كل مسلم يقيم بين ظهراني المشريكين ووالدك يجهلاني تلطف بهما وأعوذهما دراسة أخرى لا تتنافى مع دينك في بلادك أو في بلاد المسلمين أخرى أرى سيد محبكم وصيد بمسيطة على هذا المتصر الأصل في هذا لا يجوز والصلاة في مسجد بني على أرض مختصبة ولكن هذا يعوض فإذا عوض حتى لورثة صاحب هذه الأرض فجاز ذلك ويجبر ويصلى فيه وعراء أن تعطى أموال تزديد لورثة صاحب هذه الأرض إن كان قد مات وصلوا في هذا المسجد يقول زاد سلام عليه وعليه وفي في علاقة عالمي ورد السياسة علاقة وصايا أو تعاون. في علاقة عالمي ورد السياسة علاقة وصايا أو تعامم أو تعاون. وعليكم السلام ورحمة الله وحمك الذي أحببني لأجله. ليست علاقة وصايا إنما هي النص لا بد من عالم ينصح الدين النصيحة فإن العالم مأمور بالطاعة العالم هو الذي مأمور بالطاعة ولكن أيضا يجب عليه أن ينصح <تصفيق> يقول هي نصيحة العلماء العلم الذين العلم نصيحة لنفسي أولا يجب أن نرعى شبابنا ونعود. لتعليم العلم الشرعي في المساجد وكل من عنده علم يسأل أمام الله إنما تقصنا العزائم وارتفاع الهمم ليس كفرة علم في بلادنا طلاب علم وأنا متأكد أن من بين طلاب علم كفر وعلى قدر من العلم والأخضار وجب عليهم أن يتوكلوا على الله، فقد رأينا علماء أجلا كبار مشهود لهم بالعلم والاجتهاد يجلسون ولا يجلس بين أيديهم إلا طالب واحد علم. وجب علينا أن نفتح صدورنا وبيوتنا لطلاب العلم وطلب العلم في المساجد هذا المسجد. هو أول جامعة إسلامية في التاريخ يجب أن يعود هذا المسجد معذنة تصدع بالحق ومنارة تنير الدروب والقلوب ويا أشياء الزيتونه اصدعوا بالحق فإنا معكم لا نخذلكم أبداً شيء قالوا انه الصحابه يكونوا على عداله الصحابه ويقولوا فكيف عليهم من شكك في عدالة الصحابة جميعا جميعا جميعا كفر فهم الذين نقلوا الدين ومن شك في عدالة واحد فقط فاسر يقول سائل يجب تردد في الواجب والطول في الزواج لأن هذا العقود الزواج يخطب الرجل ويوافق ولي أمر المرأة بأي لف وبأي معنى يفهم فذلك هو المراد. بالقول والإشارة يخطب الرجل ويسأل يد الإبنه والأولي الأمر يزوج منه أمام شاهدين فهذا يكون الزواج صحيحا مع الصداق والإعلان الأركان الأرغم شكراً <تصفيق> لسيادة إحمد من مسيم العصر على مضارف ذاتي ورجع فيها الميعار في الحياة من عادات هي واجراءاتها ما فيها. يقال أن المتساقي بلادي من العصر. المتساقي بلادي من مسيم العصر. فزاد في فيها الحياة من عادات هي واجراءاتها فيها. مسجد حجرو بي لم اف السؤال لم اسمع احد نعم نعم ما بناها هذا الذي ذكرته من ماله انه إنما بناه من مال الشعب فهو مقتصف لمال الشعب وقد بناه نصلي فيه والحمد لله منها <تصفيق> <تصفيق> أولا لا يجوز أبدا التخفيف من اللحية من طولها ولا من عرضها بل يقبل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم أنك تبيع في مغازة يباع فيها الخمر فإن لم تبيعه فإنك تعن عليه أقول لك أترك هذا تورعا وز دائما ماذا ذلك على وجه يكون نعم هذا ذكر مثله أولا لا تؤخذ ديتهم ما أن هذا المال الاصل فيه أنه المسلم لا يرث الكافر ويذهب هذا المال في بيت المال وليس لنا بيت مال، ويقسم على ورثته والله أعلم. يقول زاد يعمل بمصنع وأصبح نبيه زاد الموع مصنع مع العلم أن مادة يصنعه بروش وأخرين وهو آخرون لا من رحمه الله. إذا كنتم تقيمون الجمعة في المصنع فالحمد لله وإذا ذهبتم إلى المسجد فذلك أفضل لكن أن تتركوها لا مهما كانت الأسباب لأن الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذل الله يحرم أي عمل عند دخول ظهري يوم الجمعة أي عملنا ما كان يحرم إلا المستثني كالأطباء أو غيرهم الذي يحتاج المريض في كل لحظة ولكن من يترك الجمعة لسبب العمل فإنما يتوضأ ذلك حرام عليه من المال أثناء إقامة صلاة الجمعة والله أعلم. يقول <تصفيق> سيدنا إسماعيل أن إما أن واحد مسلم أو تبرد <تصفيق> نحن واحد. قلنا مرارا وتكرارا نحن لا ندعو إلى حزب ولا إلى جمعة ولا إلى تنظيم ولا إلى اسم ولا مسم لا نقبل أبدا. بتسمية غير مسلم ومؤمن عبد الله فقد روى الترمذي وأحمد من حديث أبي مالك الأشعري قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دعا بدعوة جاهلية فإنه منه فاج عنه قالوا إن صلى الله صحم فادعوا بدعوة الله الذي سماكم المسلمين المؤمنين إذا الله الذي يوحدنا والله عز وجل إذا كنا موحدين إذا كنا على التوحيد جمعنا جمعنا الله على الوحيد توحدنا فلا بد أولا أن يتصحح التوحيد فإذا كنا على عقيدة صحيحة كان من اليسير أن نتوحد بإذن الله فندعو جميع المسلمين ان الى الوحده الامه ليست شيء وهي متفرقة لا بد ان تعود جميعا الى وحدتها والى خلافتها لا بد ونعمل من اجل ذلك جميعا يقول السيد ايجو يعاد يدرك قلنا <تصفيق> لا لا لا لا يجوز له أبدا فليصبر عليهم وليتحمل فإن ذلك في سبيل الله وليس في سبيله هو فليتحمل من أجل الله وليصبر مهما كان ومهما مبتلئ نحن لا نرجو شكرا من أحد لا نرجو شكرا من أحد هذا واجب. يا أقصى بركة الله فيه تصوير له برك له بركة الله فيه أمسك وصورو من البداية حديثنا قلنا تصوير لا. برك الله الله فيه ونصور بس برك الله فيه هذا من الأمان منذ البداية اتفقنا تصوير لا. العلامات التجاريه ومن ضمنها علامات تجاريه القرن فلا حكم لها هو في ومن هذه كسابقتها إن كان جاز لك فترك ذلك تورعا إن لم تقوم أنت بإلصاق هذه الدعاية أو ماذا فإن الذي معك يقوم بذلك فترك ذلك تورعا فإن المال الذي يأتيك وتتغاضه النادي المؤسسة هو ملوث لأنه يدعو إلى الحرام يدعو إلى المعصية. وأنت إذا لم تكن شريكاً فإنك راضي بذلك تعمل أترك تورعاً يقول السائل فأنا إمام المسجد قطير وخطرة جمعة التي أطيها تمثل الساعة الثانية بعد الزوال يقول وقت الجمعة الثانية فأني أقول ذلك قال الله عز وجل يا أيها الذين آمن إذا نودي للصلاة من يوم جمعة ينادى للصلاة عند دخول الظهر عند دخول الظهر بعد هذاك الوقت كله يحرم العمل إن تأخير الصلاة لا أصل له أبدا بغير سبب الصلاة في أول وقتها كما رأيه في صحيان عن ابن مسعود قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الأعمال يفقى للصلاة لوقتها بل تأخيرها من علامات الساعة والأحديث فيها كثيرة صلي الصلاة وقتها الذين هم عن صلاتهم ساهل بأي مبرر تأخيرها صليها يا أيها الإمام محفظك الله وعلي الجمعة إلى وقتها الأول حفظك الله وعانك الله <تصفيق> يقول السلام عليك كلب من دلابنا هو كونه ليس ذوجا رسول من أقصى الصعاب السلام ورحمة الله وحبك الذي أحببتني أشد من سب النبي صلى الله عليه وسلم أو طعن في أو انتقصه أو استهزأ كافر يقتل دون استتاب دون استتابة قاله مالك وقاله أحمد وقاله الشافعي وقال أبو يوسف صاحب ما صاحب أبي حنيفة أجمع العلم على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم يقتل دون استتاب وإن كان كافرا يقتل إلا إذا امتنع وجاء بعد حين مسلما قبلناه أما إن كان مسلما كما قال أبو يوسف قال من شذب النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين يقتل وبانت منهم امرأته ومن طعن في أرض النبي صلى الله عليه وسلم كافر يقتل دون استتابة هذا حكم مجمع عليه في الأمة تغذى ما هو عالي عملي تساعد من سيارة الرجل عملنا في اقتصاد اللهم اشتعان الله يينك الاختلاط في كل مكان ولكن فقط انصح لا تخلو بامرأة في السيارة يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو رؤون يتعلمه طائب العلم وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أول ما يتعلم العلم كتاب الله ثم كتاب الله ثم كتاب الله معه يتعلم مثلا في العقيدة الأصول الثلاثة كتاب التوحيد عقيدة الواسدة عقيدة الطحاول في الفقه يبدأ بالأربعين عمدة الأحكام بنوغ المراهر في السيرة كثير من الكتب المختصر هكذا طالب علم يبدأ يتدرج قليلاً قليلاً لكن كتاب الله شرط لطلب العلم تقول <تصفيق> جيداً أحد من أبداً أبداً لأبداً لأبداً لأبداً قال <تصفيق> الله عز وجل فإن تبت فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون تاب الله عليك وعف الله عنك لكن تب توبه نصوح ولا تعد وخلي مالك مع قال ما من زوج من زوج ابنته تارك صلاة فقد قطع رحمها. وزع عليكم ان البشر. على نعم وجب عليك اعاده الصلاه ذكرت لماذا لان الطهاره شرط والشرط لا يسقط بسهو ولا بجهد